تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم, الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 ومن شركه ا ل ن والأعناب تتخذون خ م ه س ك ر ى و ر ز ق ا حسنا إن في ذ ل ك لآية لقوم ي ع ق ل و ن ي ه غير ربحيه ك إلى ل ا ن ذات مضمون اجتماعي ل ش ر م ي ر ش و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 و ي ع ب د و ن من د و ن ا ل ل ه ما لا ي م ل ك ل ه م من رزقا ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض ش ي ئ ا ولا ي س ت ط ي ع و ن ف ل ا تضربوا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل إن الله يعلم ل وأنتم ا ت ع ل م و ن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 وضرب الله مثلا الرجلين أ ح د ه م ا أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كال على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي هو م ن ي أ م ر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا, جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا إ ل ى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون